أنا لا أقول الشعر مبتدلاً للحالمين على الرب الخضرين يتلذذون بكل متخمة ويمازجون الماء بالخمرين الباذلين نفوسهم ثمنا للذة الحمراء والعهرين المائلات رؤوسهم طربا لوساوس الآلات والوتري العابثين بعرض أمتهم والمنتشين بلذة السكر الخاسرين لكل معركة ويبشرون باظم النصر لكن ما شار اضطره للاسترابضه على الثغر حول الكناس لها اذا وقت يدك جلامد الصخر يتقربون يرونه نسكا بدماء من مردوا على الكفر الحاملين جراح امتهم والكاظمين الغيظ في الصدر نذروا النفوس لربهم ومضوا يسعون للابرار بالندر خاضوا غمار الحرب لم يهنوا وعلى النحور دماؤهم تجري حملوا لواء الحق وانطلقوا والنور في قسماتهم يسري إن أقبلوا فالحرب مقبلة شعواء تقطع دابر الكفر أو أدبروا فالعمر منقلب بين هذا الكر والفر يحدوه صوت النفير إلى ساح الوغى ومعامع حمر وقعوا لكم تضرعا ولهم نشج من الإخبات والذكر يا رب قد عظم البلاء فهل امن اله الحق بالظفر وشهاده يا رب نطلبها كيما تخاطبنا بلا ستر وتقول ماذا تشتهون ففي جنات عدن اعظم الاجر فنقول نسالك الرجوع الى ارض الجهاد وموطن الفخر كيما نقتل فيك ثانيه ان الشهاده منتهى الظفر فتزيدنا شرفا وترفعنا يوم ازدحام من الناس في الحشرين.